حيث ينادى بهن كنا له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامة ومن ضياعهن فلا يلومن إلا نفسه ومن ضياعهن فلا يلومن إلا نفسه أطلت عليكم لكن الحديث خطير والقضية مهمة أبناءنا يموتون على غير صلوات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 خير عملنا خواتيمه خير أيامنا يومنا القاصد. تم هذا العمل في الاستوديو صدى الاعتراس. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامل.